وإذا طريبت أن صاروا نمتبرون قانون الجنة فداه يرون إلا تروينا يوم يأتي تروينه يقول هل ينسوا من قبل قد جاءت ربنا بالحق فهلنا من شبع فاشغرنا فهلنا من شبع لا يحب المعتدين ولا تفسدوا بنا ضبرك صاحر والعوف روفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحفلين وهو الذي يرسلني عوشرا بين جديد ورحمته حتى إذا أقل سعالا وزقالا يت فأمزلنا به بما فأخرجا من كل الثرار كذلك نصر كان عليكم تذكرون والبلد الضيء خجماته بإذن ربه والذي خط لا يخد إذنان كداد كذلك يصدق الأنازل قرن يخفرون لقد أحسنه حمد قومي فقال يا قومي عدد منكم بإذن غير مدين ليأخذ عليكم عذابهم من